قال بعض السياسيين في أوروبا إن بعض القوى قد لا ترغب في أن ترى محادثات سلام تتحقق بين أوكرانيا وروسيا.